قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وَإِنِّي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأشررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا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 ثمّ يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً والله جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلاً في وَلَنُوحِيَ حُرَّ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوس ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا